يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا لَا تُقَدِّمُوا بين يدي اللَّهِ يَدَي و بَيْنَ ر و ا ت ق و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه س م ي ع ع للعلوم ي يَا أَيُّهَا م ا ذ ي ن آمَنُوا ا ا أ ص و ت ك فَوْقَ صَوْتِ ا ل ن ب ي و ل ا تَجْهَرُوا ل ه ب ا ل ل ق و كَجَهْرِ ك ب ع ض م لِبَعْضِ أَنْ ت ح ي ه م لا و ر و ن إن النابلسي ذ ي يغضون و أ ص ت ه للعلوم ه ا ل ذ ي ن ا م ت ح ن ا ل ل ل ه ق و ب ه م ل ل ت ق ي ه ل ه م مغفرة و س و ع ظ ي م إن ا ل ذ ي ن ي ن ا د و وراء ن من ك ا ل ح ج ر أكثرهم ا ت ل ا ي ع ق ل و ن ن ولو أ ه م ص ب ر و ا حتى تخرج إ ل ي ه م ل ك ا ن خيرا ل ه م و ا ل ل ه وفور ر ح م ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا إن جاء ل ف ض ي ن ه الدكتور محمد راتب ل ة ف ص ح النابلسي ع ن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 و الله علي م حكيم و ان طائفتان من المؤمنين قتلوا ت فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إ ل ى امر الله فان إ فا ب موسوعه النابلسي ل للعلوم ا ل ن و ن إخوة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 عسى أن يكن خيرا م ن ن ه و ل تلمزوا ا أ ن ف س ك م و ل ا ت ن ا ب ب ز و ا ا ل أ ل ق ا ب بئس ل س م ا ل ف س و ق ب ع د ا ل إ ي م ا ن و م ن ل م يتب أ و ل ئ ك هم ا ل ل ظ ا م و ن ي ا أ ي ه ا الذين ل ف ض ي ل ن الدكتور محمد راتب النابلسي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 م ل س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ل ه ا س ل ا م ي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 الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لم سبيل الله ل هم ثم في ا ا د ص قل و ن ق أ ت ع ل م و ن الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أ ن أ س ل م و ا